لا تَددُ قَوْمَ مِونَ بَِّاجِ وَْيَونِآخِ وََُّون لاَا تَِدُ قَو مِونَ جاجِ وَيَم ولو كانوا يوازون من حز الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو عاشيرههم اولئك كذب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح من في قلوبهم الايمان وايدهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رب يغفر لهم ويرضى عنهم رب نصاه عنهم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 116. ما في السماوات وما في الأرض 117. وهو العزيز الحكيم 118. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر 119. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول نَا ظَنَتُم أَي يَخُود نَاظَنَتُم أَْ يَخُد وَظَنُّأَهُم مانِعَتُهُم شصُونُهُم مَِ اللهَّهِ فَأَتهُم وَظَنّأَهُم مِنَ الظَّهِ فَأتهُم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب فأتاهم الرعب من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين أيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار, يا أولي الأبصار ولولا أن الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم ولهم في الاخره عذاب نار ولهم في الاخره